موسيقى مالك حبيبي لنا ولا أنا عذرني سببنا حراج مذنبنا ملك حبي بين لنا ولا انا قادر نسببنا حرج مو ذنبنا احتر ادري ما تبي تزعل احاك اسهل طريقه كلنا اختارنا احتر Qui ja que لك طريق لنا لنا نفس الشبه نفس الملامح كل لنا نفس الشبه نفس الملامح كل لنا ما M'u d'ambena l'hal, m'arraix, l'nà, M'u d'ambena l'hal, m'arraix, l'nà, M'u d'ambena l'hal, les